بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوائي بخشندي مهربان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سوين بهنزير زيتون وسوين بطور سيناء وبمشار آلام بيترسك مكاية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سوين بأخوة براستي إنسان ما ندرس كل دوانترين ثم رددناه أسفل سافلين. لا باشا أقرب يا باوربي. ديكين ب إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ مَجَر أواني كبروا ينهينا وكردوا ساك كان ينكردوا بو أوان هي طادشت نبراوا فما يكذبك بعد بالدين جاء يترتيب بروادكات بآين. أليس الله بأحكم الحاكمين أخوة فرمان رواية تري همو فرمان روايان اغنية